فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْبُونَ قالوا من فعل هذا بآلهة لا إنه من الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له لهم يشهدون قالوا فأتوا به على أعين الناس معا لهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا يضركم. قال اذ تعبدون من دون الله ما ينسكم شيء او لا يهمك افتلكم ولما تعبدون من 118. أفلا تعطلون 119. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم Salamu alaikum. جئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين كُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ كُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَمَّا تَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ ثُرَّ الْخَيْرَاتِ أوحينا إليهم فعل, إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا. القوية التي كانت تعمل الخبائث ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القوية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. نبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوح إذ نادى من قرر فاستجينا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصناه من القوم الذين كذبوا. كذبوا بآياتنا، ونصومناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوم سوء، فأغرقناهم أجمعين. وَدَاوُودَ وَصُلِيمَانِ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْفِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ وَدَاوُودَ وَصُلِيمَانِ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْفِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْم هم ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وكلن اتينا حكمًا وعلمًا وكلن اتينا حكمًا وعلمًا وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وَإِذْ خُمْنَّا نَادَوُدَ دَرَجَالَ يَسْبَحُنَا وَالطَّيرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنعَةَ لَهُ سِلْكُم لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ وَأَلْمَنَاهُ صَنَعَتَلَهُ سِلْكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَعْثِكُمْ فَهَلْ أَلْتُمْ شَاكِئُونَ فَهَلْ أَلْتُمْ شَاكِئُونَ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 لَهُمْ حَافِظِينَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ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 وعهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذالكفل وإسماعيل وإدريس وذالكفل كل من الصابرين كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبَّ لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وزكريا إذ لانا ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهَبًا يَادُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ قوم امه واحده وانا ربكم فاعبدون ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتقطع امرهم بينهم وفتق بينهم كل إلينا راجعون كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون امل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفرانا لسعيه وان لله كاتبون وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون وحرام فتح يأجوج ومأجوج وهو من كل حدب ينسلون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وقُتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَأْخِصَةٌ أَبُصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا.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 إلهي يا شيخه صته ابو صره الذين كفروا يا ويلنا قد كلنا في غفله من هذا الذل كنا ظالما إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردواها، لو كان هؤلاء آلهة ما وردواها، وكلهم.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 رُسْنَاءُ أُولَئِكَ هُمُ الذَّالُون لا يسمعون حسيسها لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أنفسهم خالدون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 يوم نطوي السماء كطين السجل للكتب يوم نطوي السماء كطين السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. وعدا علينا. إن كنا فاعلين. إن كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. وَبَقَلْ كَتَبْنَا فِي الزَّهُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنُوا ك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعَدُّونَ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلاحين. وإن أدري لعله لَن تَنَالُوا الْبِرَّ قال تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ قَالُوا رَبِّ احْكُم